إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعيد به ونصف ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا نضل لك ومن يقنل فلا هادئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلال في الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أنا أريد أن أقول لكم عن حالة في ناس يقول لك أنا بكره عن نظرية المؤامرة كل حاجة أقول لي أصلي مش عارف مين أصلي مين أنا عايز أن أقول لكم من أساء الظن في عدوه فهو معذور ده عدوه أنا ما قلنا فيه انا غنطان ولا, ولا مش غلطان انا مش غلطان لان عدوي لا يمكن ينصفني عدوي لا يمكن يعمل حاجة يعني مثلا مثلت الايزو شد الايزو والجودة والكلامنا المقصود بشهد الايزو دي معرفة تقدم بلاد المسلمين الى اي مدى من الجودة فالنهار بعدين انا مصنع بيديك سرعة معيات هم عملوا دلوقتي دي مثلا زي اتفاقيات التجاره السوق المشترك العربيه اللي هم بيسعى كان بيها اتفاقيات الجاد دي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغيير البنية الاجتماعيه في مجتمعات المسلمين لان هو انا اذا ما اتضمنش الاتفاقيه لا قد منا ولا هتجيل تيجي تستورد بضاعه اسف انت مش من دول الافتقاديه تقولوا اللي عملي يقولوا اللي قاسب بانتوشي دول اتفاقيت حيموتوني ليه؟ لان انا مش منتق انا سوق سوق لتوزيع السلع فيبقى غصب عني لازم اعمل ايه؟ لازم انضم الاتفاقية جات خلاص يا جبعان المؤمنة ولا انضم الاتفاقية جات لك لا خبيب مثلا مش بسات اتفاقية جات علشان تنضم الي انا لي شروط منع اختتال المرض اعطاها وصحة أكبر تلغي إذن الزوج من الجوازات بحيث انك تصبح الصبح تلاقي وراتك سايبادك وراتك على الترميز على المران ازاي خرجت دي نهاردة لحد نهاردة لحد بزياد الزوج مش ممكن مرأة تخرج إلا من إذن وراتك التصريح دا حيث لازم مدى سنوات الاقتراض إباحة الإجهاض قبل الجهاز المحرم، محرم محرم ظبيا والعيادة اللي كانت بتوجه انت دي سياء السمعة وكانت من تحت التحت والكلام لا دلوقتي عملوا عمناه اللوفة نحن رجع هلأ؟ انك اذا عملت القصة دي هخدف عضو عندي لفقياتي جاني يبقى ضيعة للمنظومة الاجتماعية كلها بدلها لي بايدنا زي اقول له بس يديني بيقول لا يقول ما عليش ايش رفتينك احنا والله لنا نصرحه ده تقية وده حكم الاولى الضعيف واحنا احرار بقى القانون بتاعنا بنعمله ويمين بنعمله شمال نحط في فيدي الشيكات الرديم انتها مش في بالمسالة تمام؟ فاتقية الجاة في الاصل انما هي اللي خراب بيوت المسلمين حتى قانون الخرع الجديد بتعمله فما كان موجود اللي هو الطلق على الابراد ما هو الطلق على ده مش خرع ايه؟ طب اين فايلت انه يحمل نظامه وكمان يوكله للقاضي علشان سرعة خراب البيوت انا معتلف ان التباطب في ادارات في المحاكم بيعزل النساء كتير ولجاج كتير لا شكل نساء ودي مضرة حقيقية بس مضرته اقل من ادخل يعني ان المرأة خلال ست الشهور بتكون بقى البيت بقانون في ناس يا ما كانوا مختلفين بين عشر خمستاشر سنة وغضن على أهلهم في الآخر صلح وعاشوا افترضوا نبت خلف سومنا في الآخر لما انتهى من المحاكم يا نعمة الخير تعال مرر على طويده فهم دام الأطراف على أصحاب الوضع والعادو ما مشابكين مع بعض إحنا مش ممكن ما ما انت يا ستيز علنا ما ده في واحد اثنين ثلاثة أربعة وإنت تعلمينه في واحد ثلاثة أربعة خلاص يا جماعة تسيبه شوية من دي ونسيب شوية من دي ونعيش أنا يعني واحد عايش فصل الناس والكلام ده من ثلاثين سنة ولحق وش كلها أنا ما ضر شيء الأسر اللي رجعت بعده بسبب تضارب النظام القضائي فيما يتعلق فيه فضاء فاض زي ثلاث شهور تراجعوا نفسهم يتدخل اهل الخير والثلاث فور الثانيين تتدخل محكبة الاسرة ما تعيشوا القضية يديتها سكة انها ايه؟ خلعت زوجه تمام؟ اتخرب المياه ونعدي حالات غريبة الشكل يعني مثلا من الحالات اللي صفيتني يعني <تصفيق> الخطأ اللي يقع فيه كثير من الناس يراقبون احكام الله اه اضل غايب من البيت يجي صاحبه يدخله الصيد اهلا بفضل وهات يا شيخ قهوه مش عارفين كلامنا لحد ما صحتنا ايه خلاص طلع انه منصبه كبير جدا و ووضع اجتماعي معين والكلام ده برضه صاحبه برضه داخل خارج وبتاع مش عارف علق على الصيد خليك بعد وعشرين سنة من الزواج وبنتهم الكبيرة سنة 23 سنة خلاصها الجامعة والستين تأولاد بقى اللي 18 و 16 والكلام ده الست بقى 25 سنة طلق طلق ليه يا ست هو كده. كده طب ما تقولي أسبابك رهيب كرفتك قبل ده تعملين قبل ده اللي عايز يتحقق بالمرضة لو أضع لب و بس ما عرفش خذنا في المساعد ثلاث شهور والست قلبها من فوق فجاء الرجل يقول لي ماذا أفعل؟ حاول أن يدخل عجزة نهايته قلتها بعد انخضاء العدة بيوم تدوجت هذا الصديق فالرجل جاء زيت مجنون دا يتصور صديق عمر قادر يتصور كيف يفعل يسعى الوافي الغدار ها قلت له معلش يعني انا اعتبرني زي اخوك انت عايز اظهر ليه انت الذي تسببت في هذا خلاص عز عايزني يكون في الضرابه في اي متطلق مره ثانيه اذا كانوا راجعوا ولا جناح عليهما اي تراجع ان ظن ان يقيم حدود الله طب اذا ما كانش هيقيم حدود ربنا يقول ما يرجعوش حتى لو كان بينهم ولايه يبقى اذا الزواج في الاصل إنما يكون لإقامة حدود الله في الاصل إذا كان الطلاق يقولك مدعى عليه إذا أقامت حدود الله إذا في نصف الزواج إلا إذا أقامت حدود الله عشان كده النبي عليه الصلاة و السلام نادا إلى إ إلى زواج المرأة هي المرأة الصلاح خلفها الطبيبات الدين ترقي ذالك فأنت الذي فعلت و فعلت خلاص اطوي صحة دي وإلعب جراحك وحدك فأنت المسؤول عما جنت ذالك بعد أربع شهور جاتي قال للرجل طلقها وبنقسر بلايه دلوقتي وبتقول لي البكرة جاعة قلت له يا أخي أنا كنت بقولش المرة لك أتعادي وقف عليها المرة دي بقى أنا لو وقف في زحر هرميت من فوق واخترت زحر بالذات. كوفا بزوحة بزوحة يعني حاجة حاجة مش معقولة يعني انت جاي بعد كده تقول لي ارجعها لي. انا مرجعهاشي انا عادي قولي عادي المشاكل الموجودة في بيوت الكثيرة معناها مقلمة وممتبة ومتعبة للراديو للمغن على الصلاة لكن في النهاية ايه ممكن تبدأي من الأسرة والدنيا تريشوا في كلام ذلك انما تخل كان المرأة تطلع برّاً بواحدة علّاقت مع واحد واحد علّاقت مع واحد بعد زلت الشهورين ومع مرّا والقاضي يطلق رغباً عن الرجل وهذا لا يحب لذي قول الإنبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق بيال من أخذ بالسعب العزمة كده الراجل الرجل والرجال عليهم درجة الرجال قومون على النساء فالعزمة كده الراجل فالنظام الخلع ده زي ما أقول لكم المقصود منه التفتيت السريع للأسر في الغارة ما فيش أسر قال لما سفيت أجمانيا ودرست المجتمع العلماني هناك بقصد أن أعرف مواطن الضعف والقوة لأجل أن أفيد أمتي أرجع وحط تقرير للمسلمين، تقرير أمين مبني عن دراسة مش مبني عن عصبية إن ده كافر ونه بسر بس لا اشنا يجب ان تكملنا العدل يعني لديهم حقوق قوي قوي فيما تعلق بدولة المدارية وانهم بيحترموا الانسان من حيث هو انسان محترم لا يستطيع رئيس الدولة ان يخالف القانون النقاط حرم في بلجيكا وحرم في هولندا وحرم في فرنسا وفي بلجيكا 250 يورو اللي للدخل المنتقل في الماكن في بوركينا في الشارع حتى لو ركب سيارة معذور في فرنسا إذا بدت سلامة العامل دي خمسين يورو لابنتة منتقبة عجبني جدا شاب الجزائري جزاك الله خير سوّاه نوار كفية وليوست عليه لأنه رجل هزم دولة حط مليون يورو في البنك وقال كل أخت منتقبة تخرج براحتها على الآخر ولاك على الآخر وإذا خلص المليون هو أخط مليون كمان فكل الأخوات في فرنسا يخرجوا ليه لأناك العامة بمنتهى مراحة والراجل يستعمل الضوء أنا أقول هذا رجل هذا بدون الإمكانيات الإنسان كثيرة بس إذا صح ففي ألمانيا المستشارة الألمانية لا نستطيع أن نحرم النقاد لأنه يخالف القانون وطبعة كلمة كلمة صريحة فيها فالناس هناك استطاعت الدولة أن تجند الناس لخدمة القانون لخدمة القانون واحد من الإخواننا بالأجمع يعني بقاله فالمانيا تبدين ذلك والمانيا دولة أرشيفية رقم واحد في العالم ما عندوش معلومة ضيئة ويحتفظ بالمعلومة مش 25 سنة واحدة للوثائق لا اتي ما تكون عن بحيث ان يجيب لك تاريخك من ساعة معرفة بالدقيقة والثانية والكلام ده. بحيث ان انت مطار تبريرا لفعل الدولة التخزيط ضدك يطبع لك المسلمات فهو لا عليه مخدث مرور انه كسر الشارع قال له ليه؟ انا عمر ما كسبت شارع حياتي وانا رجل منضبط ومنتزد قم بتنضع له القرشير لقى ان فيه حد يبلغ عنه الساعة 2 بالليل الساعة 2 بالليل في المكان الفلاني. هو قعد يهجع يفكر بقى ويعص الدماغه لقى لا فعلا انه كذب اشاره طب مين اللي بلغ؟ الجماعة العواجهة اللي عندهم الشغلات يبصر للشيش بالليل والكلام ده هو قدام البيت لتعزيت العجوزة دي اشهدت مرور جاءت حمرة وصاحب لا التعزيب الليل يعني احنا كنا ابنو يبيت الموضان اللي كنت نزلت بيها كنت ساكن بيها يعني الساعة اربع او خمسة ما تلاقيش بديادة في الشارع لذلك انا قلت له ممكنات ساكنة في البلد دي فصاحبي قال لي تعالى موضيك مكان مستحن جدا روح في انتاجي عدينا لا عديلاً ينام خمسطاشر و له ده أنا عيالي أكثر منهم هل يقول كده يقول له عيالي أكثر منهم بتقول لي زحلة ايه خمسطاشر واحد دي قال لي موتان ما كده المستحل جداً ليه؟ شعب ما كان بيطبع عنده أيام الشهر لشهر يطلع ينام ماشي فروتوكول معايد ينام عشان يتبع الصرف في اللوقت الفلاني وروح المستحل في اللوقت العلالي ومش هكي كده فا قال له ان فيه واحدة ست كانت تبص من على الشيش وانده كسبت تشارك وعليك الغرارة قال له فعلا انا كسبت تشارك دائما واحنا راجعين من جند واحد حد يعد بسيارة بس عداها بطريقة غير لائقة ممكن تعرض الراجل داخل الخطأ فالراجل ماشي وعليك عندهم نوع من الامان بسبب احترام القانون وازاي تتحكس عندهم الحادسة ما تدست فرحاله أبدا، ليه؟ إن انت متوقعين لا يمكن حتى هايتي قداما عندهم أربع حارات مثلا أول حارة على اليمين للمكسحين اللي بيمش على سرعة تسعين تمام؟ بالترجلات والدنهاب كم الحارة الثانية لجنبها يمين ده اللي بيمش على سرعة مثلا مئة وعشفين الحارة المشتدة ده اللي بيمش مئة وستستين لميتين الحارة الرضعة الأخيرة سرعة مفتوحة تجيب آخر أبدا السيارة فلو انت ماشي على السرعة المفتوحة ما بتتوقعش أبداً واحد ممكن يمشي على سرعة 62 في الحارة دي فمألم فما مش واخد يعني اخوانا مش انت اخوانا ممكن دوسر مرة فمن الحاجة بتبع هذا فهناك بيحترم القدم فانا عادي امشي كده لازم اخد الحارة اللي فيها السرعة تمام فانا عادي اقول هذا عدى لطريقة عرضت السيارة الروحة للخطر عشان كنا ماشينا وراء بعد ثلاثة كيلو لينا البوليس واحد من أثر على البلاد دي البوليس كنا قلت ثلاثة آيه الماني لينا البوليس واحد وموقف صاحبنا ده احنا شفناه وهو بيعاد فعلا يعني ايه عدل طريقة بتاعدنا احنا بقى احنا بقى جزايا بطريقة فوقفوا وطبعا عندهم للقيادة مؤقت يسحب لدك ثلاث مؤقت أربع مرات لحد رخصة خاصة والكلام أشهر ده عرض ليه الراجل الذي يتعرض للخطر المنتظر بالبوليس قال له أنا أقدامي الآن على الطريق الكولاني رقم كذا سيارة عرضتني للخطر وأنا في المكاجر الكولاني عامل بوليس على طول منتظر وإن أعد أقول استطاعت الدولة بعت لها أن تجلد الناس لخدمة القانون يخبطوا بعض ما يلعبون بعض رولا والكلام ليه في تأمين يحط كل واحد بيصلحها في كل المصطلحات فنعمل دور مدنيا وحياتيا والكلام ده من جنوحه لأ أخلاقيا وسلوكيا الكلب رقم واحد في النادي نمرة اثنين المر نمرة ثلاثة الولد نمرة رجل نمر فالراجل واقع أربعة مش في ألمانيا بس في مكام عورو بعموما ولذلك يلاقي إذنان ليه لين عندهم الإسلام لما لما تدعوهم من الإسلام يسرعون في في القبول لأن الإسلام الدين الوحيد اللي كله روحانيات تبكي عندما تسمع الآيات أو عندما تسمع الأحاديث يحضر لك كل مشاكلتك بالتسليم للقضاء والقدر إن كان المثالة أكبر من لك فقلبك ليرضع هم لا عندهم حد يقوم بهذا الدور رجال الكنيسة والخصص والكلدة لنهمش أي علاقة بالموظومة الدينية في أوروبا إلا لمحرورة الدستان بس والضوائد هناك عالية جزءة في فالماريا من 53% إلى 23% ضريبة والكنيسة سكمل بناخذ 10% في من المبلغ عشان خد الكنيسة، إذا برضو يدفع سنة خمسين 63% المية، يدفع كل سنة بستين في والباقي تلف ضرر. فبيوم يروح هذا الكاثوليكي إلى الكنيسة يأدي التنازل عن الدين. يقول له لو سمح أنا عايز أتنازل عن الدين داعي الدين وراء رسمي إن أنا ماليش دين عشان أقدمها للضرايذ يسقط بعشرة في المية. لأن لا عندوش حد بيكون في الجانب الروح فلت أتخذ عشرة في المئة مجيب بونات أنت لا أنا أقول بيهم فلذلك الإنسان ماشي في الهرب أكثر من الشرق في الأرثوذوكس متعصبون تريد اليونات تريد مثلا في صربيا تريد مثلا في روسيا تريد الشرق عموما الأرثوذوكس هي متعصبون أكثر من كاثوليك كاثوليك منحلون اللي هو الغرب بتقريباً بتقريباً سين من المئة كاثوريك والباقي إشتارك بلوستطن وناجد دولة بالتأكاثوريك بالغرب يعني فعنده أقول عدم وجود الدين هو ده اللي بضيع الدنيا ناس هو مجتمع مختلف قام على ضعفنا مش أشلى ضعاف مش هو خوف قام على ضعفنا وبينتق بثقاء على باست العلمية عشان البصر مثلا ففيش ولا جامعة مصرية في أول 500 جامعة ربسال عالم ولا جامعة مصري. في أول 500 جامعة ربسال عالم إسرائيل عدد أربع جامعات في كاريت ال500 دي لأنه بيرثقوا على البحث العلمي 68 بعض إبادة العربية اه اه عربية الله هي تنطق على البحث العلمي 68 بعض البلاد العربية الكادر الفاتيجات مثلا ما كا كان المسؤول عن نشر النصرانية في العالم الفاتيجات عبارها حسة كده في إيطاليا حاجة بسيطة كده يعني حاجة في الكرة عظيمة تسويش حاجة عدت ميزاني الفاتيجات كم؟ عشر أبعاط ميزانية قارة إفريقيا مش دور عبارية قارة إفريقيا بين كان علامة الاستفهام دي لما تحدي جابسي مطارة إفريقيا كان عدت استفهام الى هو وثم وصلها بالمحكمة كبديل إبريد أي علاج الاستثامة دي التسجل الوحدة عشر أبهام ميزانية عشر أبهام قرب إبريد بالكادر ومع ذلك ما بيعرفوش هدو المسلمين حاجة خارط إلا نادر، وفي شكاية مشهورة معروفة أعلمش بكتب تعرفوها الآن في آه اندونيزيا تعال في فقره والدوليسة الجزء بالمئات او القلوف والكلام الناس فقراء جدا داخل الجماعة من المنصر لندن ولقرية من خرى قالوا بصوا لا ايه نحن جايين عند ياسوع الرب لكم بيوتكم هنعمل لكم مستشفى وهنعمل لكم مدارس ونعمل لكم بقصات ودينفونات عارفين كام بس ايه تؤمنوا بياسوع الرب طيب لا اشي يعني نؤمن بياسوع الرب ابني البيتو عمل قرية اللموذجية ليحتفى بها اي حد عايز كده يقول له ايضا روح القرية القرنية شوف تخرج كي يتفع على يسوع الرجل غادوا السنة بقى يعلموهم بقى أصول بقى وابتاعوا ونزل وطلعوا والابن عمل وخلوا الكلام ده وخلاص بقى نصارى خلاص جابوا الراجل الكبير خاص علشان ايه يقص الشريط خلاص احنا هنفتتح بقى رسمية للقرية بقى أجراء حولهم اللغة قالوا يا جماعة يعني انتوا كده يدخلوا في و... وعملتوا كذا وقلتوا كذا ومش عقلتا وأنا جاي النهاردة عشان اوذكيه المراحة بس أي أمنية واحدكم يتمنى يسوع الرضا على الفور، فأمن كلهم قالوا عزيزينا شيء طبعا جاب غير المتوقع يا الله يرحم الشرفيش بيقول لي يا صاموت زويما العباسي كان ييجي صاموت زويما بيقع بقى ايه يقول لك اعملي بقى الحرباجيه ومن اللي مش عارفين كده ودي لكل واحد جنيه عشان جنيه عشان ايه عشان يجي يحله فقعد بقى يقول الرب قالوا ليه ابن عبد جنب فوق ونزل تحت ومش حاجتنا المهم ايه عطش صاموت زويما اه وقعد بايع وهو بيشرب ميه يقول يا حسو حس. الواحد عبدالله قالوا وحدوه فكله أن لا إله إلا الله من الصعب جدا أن يترك مسلم الدينة مقربة زندين وملشة وفاسة كمان وبيعي كله محرارة قلت لا إله إلا الله محمد رسول لكن ما يعني تقول الإسلام له ميز أن من أسلم لا يمكن يقول أنا كاف يعني نظر حمد اللي المحكمه كفرده كفرها بينه وبين يعني مش بشكل اللي كفرناه عشان ايه الجماعة في الجرايد بيقول لك ايه انتش كفرناه احد قريم باش احنا قدمنا ضد الاجراء القضائي وانت صورنا ذهب قضاء ولا يجوز مراجعه بالقضاء ولا التعليق على احكام القضاء ولا مش عارف ايه فهو يقول لك مع احترامنا لاحكام القضاء ولكن انا اودي كذا وكذا لانه ده قال انا ضد القضاء يبقى اسف فكان نصر حامل أبو زيد الذي قال إن القرآن ده منظومة بشرية ولا يصبح والذي يبدأ ليخضع للنقل الأدبي زي ما قال زمان دماء أبل ما ينفع مرة أخرى فالمحكمة تطمثه قالت تفضل بينه وبين أهل وعايزينه تم عليه حد الحزن هذا رحكم لانه كان افتتح كل المحاضرة بكلمة التوحيد يقول انا اقول لا اله الا الله حق الرسول ولكن ثم ياتي بناقض لا اله الا الله يعني لو احط قدامك لا اله الا الله حق المصحف تفتح لي جديد ينقضوا هذا الكلام ليه ينقض الكلام يا لا اله الا الله تفتح علينا ما لم يات ما لم يات ناقض ينقض لا اله الا الله تمام فهو هنا يقول هذا انا عايز اقول ان مفيش حد ممكن يقول يا جماعه انا كنت قلت مكفره اطلاقا لكن ممكن يتأول ممكن وتآخر يجب تمام؟ فعايزة أرجع تاني وقول اللي خلانا نخرج ونتكلم الكلام الكتير ده هون إن البلاد السائل اللي برة تقسمت وطلعت فوق الكرام ده عندها انتماء لمعنى بس مش معنى دي انتماء لتراب والانتماء عموما بينفع فأي حاجة لو انت ميت الى حجر مش هولي ينفع زي هتعمل مع الحجر حاجه طالعه حصل فيه صدق انتباه انا هفت من الكلمه بتاعه يعني بي حقيقية نشرتها المجلات العلمية وتختص ب صنع في اليابان ماركه مسجله علامه صحه لو دمك اي دونة بتصنع واليابان بتصنع بتقول افضل تصنع في اليابان جرّبت عرضناها طويلة العمر لا شمل الشوفي في الاخير مم. مم. كنت عدتين اذا انا اليابان اشتلت واتدمرت عن اخرها بعد ما هتلل طبعا دخل على روسيا والشتة جابادري وممكنش هو توقع قبلا ان الشتاء هي جابادري وكان هياكل روسيا في, في سك لأنه خد هولندا في وين وخد بالجيتا وتاع كل بلد يعاك عليها كل وراح روسيا مش مشتنين ويبوا يعني فالشتاء جاء بعد المشهرين ثلاثة فما تجمدت البنزين نفسه والمضاع في التبابات فأتلك اين هذا من هديب المعروف واليابان كنت ضمن المنظومة المهزومة ووقع المراسول الياباني على رسيخة الاستسلام الجماعة الطيران اليابانيون المنحاني نازلوا بالطيارات بتاعتهم اللي انتحر على ضريطتهم يعني اللي اي واحد يعني في ضيحة انتخذ وزر عندهم انتحروا كم سنة ومتاعوا كلامنا فاللي انتحر ونزل بضيارته بالمحيط واللي رع على المسطول الامريكي كلهم نزلوا بهوز الطيارة ويقمروا المسطول الامريكي فكانت انتجة ضرب هيروشيما ونجاداكي بالكمولد انتجا خرجت اليابان محطمة من الحرب طيب واحد كان اسمه أسهيته مهندس ذهب الى ألمانيا ليدرس علم الميكانيكا عشان يحضر الدكتوراه في الميكانيكا لكنه رجل ينتمي كعابة اليابانيين يحب بلادهم جدا جدا من عدة سنوات حزب نقابة العمال رطعت شعارة اسمه ساعة من أجل اليابان اشتفى بساعة زيادة من أجل يمان مجانا الحكومة اعترض قد قل الانتاج هنوديه في ايه تقول الانتاج الانتاج والبضاعة هتتدعها بروس التراب الكلام الحكومة رفضت الكلام مع ان كل العمال امتثلوا على حسب ما قرأت المهم هذا الرجل الاسهير اللي واحد حضرت في الطراق عم الميكاة خرج يحمل جراح أمته ف قاعد يفكر ماذا أفعل لبلدي؟ بدأ بيه أول شهر كانوا من الحكومة في الدينه منحة راح بالمنحة اشتري بها مطور إيطاليا بس ما بيثامش حاجة في الموقتية يشغلوا اشتدى ينطب يشتغل ازاي؟ قالوا استطاعتوا أن أعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا نزد خراية المحركات ونرثت عشر تيام وبدأ يفك المحرك السليم اللي اشتراه يفكه وكل ما يفك قطعه يكتب على الرقم عشان لما يجي ينكب يعرف ينكب صح فنكب ونكبه وشارجان مستانا قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح راح للمستان بتاع البعض قال له ان عملت كذا وكذا وكذا قال له طيب حسن ده مطور هطلق ابحث بقى العقد فيه خد المطور فكه بنفس الطريقة ايه احط شيء الانتبع في الطريقة لقى بيه درسما ده اكد جاب الحديد وقعد يقرد الدرس بايده وركبه مكانه وشجاله فاشتغل بيخد اتنى عشر تيام حل المطور الاولادة كان ثلاث تيام المطور التالي كان عشر تيام قال له لقيت كذا وكذا وبعطي كذا وكذا قال له حسنا ينبني أن تتحق بأفرار صهر الحديد والنحاس والألوماني خلي بالك أنه نسي في الطراب نسيه وبيحبه في الطراب دلوقت اتحق بالمصالع بتاع صهر النحاس والحديد والألوماني لمدة ثماني سنوات حتى كان كل كنت أعمل عاملا تحت العامل يعني ما ليش خيمة عشان غير مساعد عام لحد ما اتقل الصنعه وعرف القصة ماشيه ازاي في كلامه فالميكاد رئيس الطائفه عرف ان في واحد مجتهد ومجتهد في القصه دي فبعت له قال له ايه انا اريد ان القاك خلي ده رئيس رئيس طائفه لما يقول انا اريد ان القاك هذا كان واحد أنبعث له رسالة قال له ايه؟ قال له أنا لا أستحق أن تلقاني إلا بعد أن, أن أنشئ مصنعا في أرض اليابان أنبعث له خمس ثلاث جنيه سليني في آخر البعثة التالي اشترى بها معدات مصنع صليب ده يا خمس ثلاث جنيه دي سليني دي دمشق المفروضة كنت تشبق بيها يعني يجيب هدايا ويزبط حياته ويبنيله بيته ومش عاديه أبدا ليه؟ لأنه يحمل جراح أمته خال الخمس سنة جديس تدليمي اشترى بها مصنع صغيرا قال لكن دقيت مشكلة وهي أجرة الشح شحن المصنع ده لليبان قال قد ضبط أول الشهر حتى قد راتبي راتبي وشحن المصنع إلى اليبان مثل وسهل إلى اليابان فظل تسعة سنوات لا يلقى المكان اللي قال له أريده الألقاء وعنه بقى اليابان هوا كان يلقى حتى يروح له عليه بتاع الكلام ذا لقى لأنه قال له لا أستحقه الألقاء أن حتى أنشئ واصنع بعض اليابان عمل المصنع وعشر سنين بيجرب ويعمل مش عادي الكلام ذا وبعد نهاية العشر سنين هو العمال بدوره أخد وعشر محركات من صرع هذا المطنع وذلك قفر ميكانه وشغلوا ايه المحركات فجاء صوت هديرها <تصفيق> حينئذ احمل ميكان ورأسه تحية لهذه المحركات وقال موتور ياباني خالص الان غزونا اوروبا دي جات بفكرة واحد انا مش عادي انا بقولي الكلام ده ايه حتى لا تستقل نفسك أنت بإذن الله قادر على أن تغير العالم أنت الوحد معاك شيء تاني إذا تغير العالم ليه من النفس قدراتها لا محدودة تحمل عليها شيء وقالوا أحكم بيت قالته العرض بيت أبي ذايب الهدري والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. من إرمت دلها لا قولش لا ترجعها لورا خالص طول آ برد والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تفنها البصري أخذ نفس المعنى في البردة تعطه وقال والنفس كالطفل لإن تهمله شفعة على حب الرضاع فإن تطهه ينطسم يعني اللي ولد أنا شفت ولد في العزبة عندنا سنه خمس سنين ماشي ورده في الغرب يقول لها أرض عيام واذا يبعج لك واذا يبعج وعايز يربع سنه خمس سنين فبقى خمس سنين يربع ازاي يعني هي سايباة سايباة كل ما يحكي بيزكت ولا كل ما يحكي بيتسلت يدينه السلات وفي ولد بينزل من بطن أمه يأخذ البيبرون على طوق لانتقى المساد يالله عم الحاج فإن نفس بعيدة الغول جدا تستطيع أن تصد بها إلى أعلى الآفاف مكتد بها تحقاها فلماذا يحتقر المرء قدراته ولماذا يحتقر المرء نفسه نحن نستطيع أن نفعل الكثير نحن لما اه اه اه الدنمارك شكمت النبي الشعوب والله لولا الاتحاد الأوروبي كان فقطت الدنمارك من خريطة العالم ليه؟ الحكومات مرضتي عشان عندها حسابات وعندها توازنات حتى السفير مش عارفه لا تقرضه ولا تجيبه ولا تعمله يقولك لك ليه اصل كذا وكذا ومش عارفه عندنا كذا الجماهير لا تحمي تبعيات الحكومات انا حاطه فلوس مش هشتري جده دراج مت عارفين السيسياري اما مش كده اقف دولت والحاجه شفت السيسياري يقول نحن جانا نبيع جبن دراج ليه اللي خلاه يحط الرياض طريق الجماهير الجماهير عملت نوع من المقاومة اللي بضاعة تيجي من دارك السعودية بس خمس مليار والدارك ليش حتى أتى كهوف في أوروبا يعني تفوقت فيه بنشج معه ومع ذلك كذا صغار ينهار لأن الجماهير واقفة وحتى ذاك أن سبب الإسلام ناس كتيرين ده معلول في ألماني قالوا أبد الواحد قالوا إيه اللي يعني اللي, اللي اللي اللي لفت النظر في الإسلام واحد أسلم من كان سنة قال لي أخي عيسى بيشتن في أوروبا وأمريكا والغرب مفيش حاجة يقوم لا القصص يقوم ولا يسرخه ولا كمهير معبار أول ما يشيط من النبي قال لي الدنيا أيضا ما حولنا يتبع النبي ده اللي الدنيا كلها بتنجي عشان لازم ده مشاء معظيم في قوله فيقوم يقعد يفحر ويهد الاسباء من هو النبي عليه الصلاة والسلام فيفاجأ ما بالحقيقة الكبيرة ده أشرح من وضع الأرض الخنمية فكان هذا سبب الثامن هناك كثير منهم فرعي سأقول لا تحقرن نفسك أنت تستطيع أن تفعل الكثير أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأنا مش عايز يعني نتكلم نهضة كثير علشان نترك الفرصة لإخواننا أن نهضة يمعرفك نترك الفرصة لإخواننا أنهم آآ آآ كل واحد يوشه للخير عشان مش عايز يكلم هذا هذا يوم من واحد متلعان كما قال الله سلم لم يرى الشيطان أحقر ولا أحر ولا أغيض منهم في يوم عرفة لكثر ما يذكر الله عز وجل للمسلمين. هذيله؟ إحنا مش عايزين باء من من نوزع في الخير والهار والتكلف حياتنا والكلام ده لا لا لا معازكر. إحنا عايزين مفيش فيش على حد يبتسر أو حد يعمل الذكر. أفضل الذكر في يوم عرفة كما قلت لنصص أفضل ما قلته أنا والنبينا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة كثارا واضحا وراجغا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأم الملك هو الحمد هو على كل شيء خديد أو يقول ربنا آتنا للدنيا حسنة وفي الأجوة حسن ذنقين عذاب النار وله أن ينوع بين الأبعية من تشحاض طمعك الأذكار اقرح ستمين أقول له كم مرة أو إنك ممكن تقرأ القرآن أو تذكر الذكره اللي هو خفيف وأعظمه أجرا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه كريمتان خفيفتان عن اللساء حبيبتك محمد تقييدتان في المزان سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم وفي سنة كرمينة بالحاجة جابد أبي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرثت له نقلة الجابد فالنفلة كما قال صلى ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب فنفترض أننا أنا وإنت وأقيم بين يلي الله وخذنا نفس الدرجة وحادث كل جنة إن شاء الله إذا النفلة اللي في وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً ومرخاً كبيراً مثلاً عندك مثلا مليار نفلة وما أخذت زيك مليار نفلة انت ممكن يبقى عندك 10 مليارات ليه انت كنت بتذكر ولا بتذكر انت كنت بتتصرف ولا بتدبش مثلا قاعده كل ما تقول سبحان الله وبحمده انك بتغرز على طول يعني ممكن نعمل حسبه كده ممكن احسب كم نسخه في اليوم نحسبها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 5 ثواني ال 5 فاول ما ذكرت مثلا ساعتين في اليوم انت تقول لي انا هقعد ساعتين كده فاضي كده اقول لك لا انت مش مشوار ما توقفش ثانية توقفوا ايه خضار انت بتعمل اي حاجه مش عايز التركيز راح من مشوار لمشوار راح من هنا لهنا اشتغل سبحان الله يا كل ما تقول سبحان الله الرحمن تقول انك دخلته في الايه دخلته في الجنة يبقى هذا من رغب يعني هذا خفيف على النساء إلا أن ثوابه جزيء تناو عبيد الذكاء طب واحد عايز يتكلم مع واحد مثل كامل يتكلموا في معنى شر يدخل من جملة الذكر اطرح الدنيا خلف ظهوركم كنت أوريك وأنا مبالي وأنا بكرر الكلام ذا مرة عشان نفضل اليوم على عرض على طول. نداء متكرر متوقع كل يوم نسمعه في المسجدين وبعض الناس لما بيصلي فبيرتش يمشي على طول ليه بيستني النداء الصلاة على المي الميت الصلاة على الرجل والمرض الصلاة على الأموات في ناس ما يمشي على طول يقول أكيد هل يصلى على الأموات هذا الرجل جاء ليحب وكان يمني نفسه أن يرجع وكان اهله يمتظرونه ايضا مجاهزين الافراح مجهزين الانوار وعملين بيزانية والكلام ده هو ونسح يابلوه في السويس ونسح يبطر الطاهرة والكلام نهود وقد يكون هذا الرجل هو محور الاسرة كلها يعني الاسرة تضيع بعد لا يجدونها من ينفق عليه وقد يكون محببا جدا لأولاده ومرأته يتصور ان الحياة لا تجهل الا به واذا بهذا الرجل يدفن غريبا وما تدني نفسهم بأي أرض كمور نحن كلنا هذا النجم أنا وين لا فيش حد يضع اليوم أنا هارج أبدا ولا يؤمل أن يرجع فاعتبر إن ده آخر يوم في حياتك تعمل إيه لو فعلا قيل لك آخر يوم في حياتك يوم عرفك مع غروب الشمس راح اهتضمه انت اللي ممكن تعمله كان أصحاب كان يعني العلماء الكبار من مثل حمادي بن سلم مثلا كان اتهت حتى يأتي بكل فوقته في العباد والعبادة مش صنع وزكع وصنع العبادة الشكوى الزكية كانوا يصفونه فيقولون لو قيل له القيامة غدا لم يقدر ان يزيد في عمله شيئا ادع على اقصى ما يمكن أن يفعله نحن جميعا مقصرون عايده العيوب وذنب الذنوب ولنا ذنوب وخطايا وربنا يحاك على الخطايا والكثا به في ذنوب عباده خبير ربنا ذكر الذنوب قال لك لان الصعا الناس يتبجحون بها كل واحد عايز يبرر ممكن يبين كل واحد عايز ذنوبه ممكن يبين لكن لما يحب يعطي يعمل ايه استغفار قال لك إذا كان بيستخفى ولا عارف بيعمل إيه؟ يبقى من باب أولانا وهو أظهر شيئا مثلا حسان وذلك قمر هنا معرفته في الظنون جهد المعنى فحنا عايزين نستغل اليوم عرفة استغلالا جيدا وإن شاء الله تبارك وتعالى الكلمة التي سلقيها في يوم عرفة ستشجع من الله تبارك وتعالى الإخوة المستمعون الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات على إنهم يجد في العبادة لأنها سأجعلها بعنوان حسن الظن في الله لأن الرجاء يبتح نفسك يديك أمل وفي نفس الوقت ينحط في مقابل عشان منظومة تتعدد الخوف لأن الخوف الرجاء كجناح يطائر لو طائر جنحه مكسور ما يطرش حتى لو جنح تاني سليم فأنت إذا حلقت أردت تحلق في أجواء الإعبادة لابد أن تكون قوية جلحي ولكن يكون متعدين علشان الطائر ما يمرش كده أو نيس كده أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم بيركم